بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لأله وصحبه ومن احتراب داهم ومه بعد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وهرب من هرب منهم إلى الطائف فذاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصل الطائف مدة ثم لما وجد أن الحصار فيها شديد وأنهم متمنعون تركهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب بعض المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا على أهل الطائف فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أهدي ثقيفا وات بهم مسلمين فدعا لهم ولم يدعوا عليهم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وهو المكان الذي ترك فيه السبي وترك فيه الغنائم حيث ترك السبي، فأحصاه صلى الله عليه وسلم وخمسه أحصاه يعني حسبه وخمسه يعني ماذا قسمه خمسة أكثر نعم خمس النبي هذا هذه الغنيمه يعني قسمها خمسة أخماس خمس يخرج لله ورسوله كما هو معلوم والباقي يقسم على الجيش رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهرانة حيث ترك السبي فأحصاه وخمسه وأعطى منه شيئا كثيرا لأناس ضعف إسلامهم يتألفهم بذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيئا كثيرا لبعض الناس الذين كانوا حديث عهد بإسلام يتألفهم, يتألفهم يعني يحبب قلوبهم ويرغبهم في الإيمان يرغبهم في الإسلام قال أعطى منه شيئا كثيرا لأناس ضعف إسلامهم يتألفهم بذلك وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا لم يسلموا ليحبب إليهم الإسلام ومن الأولين من الفريق الأول المسلمين الجدد أعطى النبي أبا سفيان أعطاه النبي أربعين أوقية من الزهب ومئة من الإبل وكذلك ابناه معاوية ويزيد أعطى لهما مثل ما أعطى لأبيهما فقال له بأبي أنت وأمي لأنت كريم في السلم والحرب هذا عطاء كبير نحن كنا نقول من قبل إن مئة من الإبل ليس شيئا سهلا عند العرب كان شيئا كبيرا وكان العرب إذا وقعت عليهم ضية كانوا يجمعون من, أم من أموالهم يجمعون هذا لكي يدفع الضية منه يجمعون مئة من الإبل فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي لأهل بيت واحد ثلاثمائة لأبي سفيان ولمعاوية وليزيد أولاد أبي سفيان بجانب أربعين أوقية من الذهب لكل واحد حتى إن أبا سفيان تعجب قال هذا عطاء عظيم أنت كريم في السلم والحرب يا رسول الله ومنهم حكيم ابن حزام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كابي سفيان فاستزاده قال يا رسول الله زبني حكيم ابن حزام تاجر حكيم ابن حزام ابن أخي خديجة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحكيم بن حزام هو الذي اشترى هو الذي اشترى أسامة ابن زيد هو الذي اشترى عفوا زيد ابن حارثة وهو صغير وهو الذي أهداه إلى عمته خديجة ثم أهدته هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل تاجر أعطاه النبي عطاء كثيرا وهو من المسلمين الجدد أعطاه عطاء كثيرا فاستزاده قال يا رسول الله زدني فزاده النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه مثلها فهمنا فاستزاده مادة ثالثة فهمنا استزاده فأعطاه مثلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة يعني إن هذا الماء مثل النبات الأخضر هو حلو لذيذ الناس يحبونه النبات الأخضر عند العرب له منزلة له قيمة لأنهم يسكنون الصحراء حياتهم كلها صفراء فعندما يوجد النبات في مكان ينزل المطر وينبط النبات هذا خير لهم عظيم يطعمون منه إبلهم وأغنامهم ويعيشون على ذلك فقال إن هذا المال مثل هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه يعني من أخذه بطيب نفس وبسخاوة السخاوة هي الاكرام بكرم نفس الله يبارك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس أما من أخذه هو يبحث عنه أشرفت نفسه زيد على كذا يعني تمناه وطلبه فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وكان مثل رجل يأكل ويستمر في الأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى يا حكيم. اليد العليا، اليد العليا هي التي تعطي، خير من اليد السفلى التي تأخذ. لأن الشخص عندما يعطي فاليد العليا تعطي خير من اليد السفلى. فأخذ حكيم المئة الأولى وترك ما عداها. عند ذلك أخذ حكيم المئة الأولى فقط وترك ما هو غير ذلك وقال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا بل وزاد على ذلك قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والله الذي أرسلك نبيا لا أرزأ أحدا يعني لا أطلب أحدا لا أطلب من أحد بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا تمام قال والذي بعثك بالحق لا أجزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا حتى أموت لن, أعطي لن أطلب من أحد شيئا والحديث صحيح كهذا رواه البخاري من حديث حكيم هو يقص بنفسه فكان الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه العطاء الذي يستحقه من بيت المال فلا ياخذه كان الخلفاء بعد ذلك يعطونه عطاء من بيت المال فلا يقبل يقول لا احتاجه لا اريد فيما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حزم من الإبل وكذلك الاقرع ابن حابس والعباس بن ملداس وأعطاه صفوان بن أمية شعبا مملوءا نعما وشاء كان رأاه يرحب طيب مكان طيب مكان بين جبلين شعب مكان بين جبلين فيه كثير من الابل والغنم رأى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية ينظر إليه يعني معجبا هذا شيء كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبك هذا؟ قال طبعا يعجبني. قال هو لك. خذه، خذه كاملا هذا عطاء عظيم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يرمكه، يرمكه يعني ينظر إليه بجانب عينه، يعني ينظر بطرف عينه إليه. فقال له هل يعجبك هذا؟ فقال نعم. هذا يعجبني بدون شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك. خذه. فقال صفوان ما طابت بمثل هذا نفسه أحد يعني يا رسول الله يعني ليس, ليس أحد يستطيع أن يعطي هذا العطاء إن الناس عموما في عطياتهم يعطون ولكن ليس هكذا لا تطيب النفس بعطاء مثل هذا إلا من رجل غير عادي. ويقال إن هذا كان سببا في إسلامه نحن أيضا قلنا إن الظاهر أنه أسلم رضي الله عنه قبل ذلك أنه ما أسلم ما ذهب إلى حنين مشركه فهمنا؟ تمام هنا حتى يعلق, يعلق بتعليق ذهبي عن لواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى معاوية طيب فيقول هذا رواه الواقدي والواقدي لا يعي ما يقول الواقدي مطلوق أصلا لا يؤخذ منه ولكن الذهبي لما روى هذه اللواية قال هذا الكلام لا يعقل لأن معاوية رضي الله عنه كان متقدم الإسلام يعني لم يسلم في فتح مكة فإذا كان متقدم الإسلام فلماذا يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه الذين أعطوا مثل هذه الأعطيات أعطوا هذه الأعطيات هم ضعاف الإيمان هم مسلمون جدد والنبي يريد أن يقربهم إلى الإسلام فأعطاهم هذا فإن لكي يشعروا أن هذا الدين قد احترمهم وعظمهم شيئا من هذا فيقول الثابين إن, إن معاوية رضي الله عنه أسلم قبل ذلك فلماذا لماذا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العطاء تأليف لقلبه؟ فهو مؤمن كان مسلما موحدا فلم يعطى لأجل هذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك إن كان أعطاه ذلك فلماذا لما جاءت المجموعة بعد ذلك تطلب أو فاطمة بنت قيس لما جاءت تطلب الشورى من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الجهم ومعاوية؟ تقول يا رسول الله تقدم لي رجلان يريد يريدان الزواج أو الجهن ومعاوية فما رأيك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهن طيب فلا يضع العصا عن عاتقه عصاه على عاتقه قال العلماء بمعنى كثير السفر وقال بعضهم بل بمعنى شديد على النساء وجاء في بعض الجوايات فضلاً للنساء أبو وأما معاوية صعلوك لا مال له صعلوك يعني فقير فإذا كان يقول الواقدي إذا كان النبي أعطاه هذا العطاء العظيم أعطاه مئة من الإبل وأعطاه أجرعين أقية فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عنه صعلوك لا مال له عنده مال فهو يريد بهذا الزهبي يريد بهذا أن يقول إن رواية الواقدي أن معاوية أخذ مئة من الإبل في هذا اليوم ليست لا تصح عندي لأن معاوية قديم الإسلام هذه واحدة وثانيا لو كان اعطي هذا العطاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت قيس معاوية فقير ليس عنده مال. عندهما هي تسأله هل أقبل الزواج من هذا أو أقبل من هذا فذكر أن كل منهما فيه عيب هذا شديد يضرب النساء وإن كان عنده مال وهذا مسكين ليس عنده مال وإن كان وإن كان ماذا وإن كان لينا لا يطلب النساء فمما قاله النبي في معاوية رضي الله عنه أنه ليس له مال فيقول الذهبي لو كان له مال لو كان النبي أعطاه هذا العطاء ما كان يقول ليس له مال وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أومية ثبت في الصحيح أن النبي أعطاه مئة من الإبل أيضا قمنا وهذا من المسلمين أيضا الأولين الذين من المسلمين لا نقول الأولين من الذين أعطوا تأليفا لقلوبهم وكان سبب إسلامي على قول أنه لم يسلم حتى ذلك الوقت طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من هذه العطايا تأليف القلوب وجمعها على الدين القوي طيب كثير من الناس يكون بينك وبينه شيء أو هو يبغضك فعندما تدعوه إلى طعام أو ترسل إليه هدية ثم بعد شهر ترسل هدية وليس شيئا غاليا جدا ولكن لما أرسلت إليه هدية لا نقلبه إليك أو شعر بأن البغض الذي كان موجودا في القلب ذهب شيئا فشيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من هذه العطاية تأليف القلوب يقصد أن تميل القلوب إلى الدين وجمعها على الدين القوي وهذا القويب المستقيم الدين الصحيح فهو يريد أن يجمع قلوب الناس على هذا الدين الحق وهذا ضجم من ضروب السياسة هذا نوع من أنواع السياسة هذا من الحكمة من السياسة الدينية حتى جعل من الصدقات قسما للمؤلفة قلوبهم يعني حتى أنزل الله سبحانه في في أنواع الزكاة في مستحق الزكاة أنواع مستحق الزكاة أنزل الله أو جعل قسما للمؤلفة قلوبهم وقد عاد ذلك بفائدة عظمة عاد بفائدة كبيرة فإن, كثير فإن كثيرين ممن أعطوا في هذا اليوم ولم يكونوا أشربوا في قلوبهم حب الإسلام صاروا بعد ذلك من أجلاء المسلمين وأعظمهم نفعا كثير من هؤلاء الذين أخذوا مالا كثيرا في هذا اليوم صاروا من, من فضلاء المسلمين بعد ذلك بل وكانوا ينفقون من أموالهم أضعاف أضعاف هذا المال الذي أخذوه كانوا ينفقون بعد ذلك في سبيل الله أموالا كثيرة ضعف ما أخذوه من قبل لماذا؟ لأنهم لما لما أعطوا في البداية كانوا يعطون وقلوبهم كانت بعيدة عن الإسلام فلما تقربت قلوبهم من هذا الدين ولما عرفوا الدين حقا ولما حسن إسلامهم وعرفوا جزاء الله تعالى يوم القيامة كانوا ينفقون لغبة فيما عند الله ومثال ذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن هشام وغير ذلك ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فأحصى ما بقي من الغنائم أمر زيدا أن يحسب ما بقي من الغنائم وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على الغزاة بعد أن اجتمع إليه الأعراب وكانوا صاروا يقولون له يا رسول الله اقسم لنا طيب بدا النبي صلى الله عليه وسلم يحصي الباقي ويقسم على اهل الجيش حتى اجتمع عليه الاعراب الاعراب وأهل الصحراء فهمنا اجتمعوا عليه يا رسول الله اعطنا اعطنا وازدحموا حوله كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم عليه زحامه فيبتعد فيتبعونه فيبتعد فيتبعونه حتى تعلق هداء النبي صلى الله عليه وسلم بغصن شجره وهم يتبعونه والنبي يبتعد ولداء على الشجرة وأصبح النبي بغير لداين ويقول يا قهوم ثيابي فينا ومع ذلك يطلبون يقول هنا أقسم لنا حتى ألجأوه إلى الشجرة ألجأوه بمعنى لجأ النبي إلى شجرة من كثرة الزحام انظر إلى الـ إلى, الـ إلى, الـ إلى حال الرجل غني هذا كثيرا تراه في يوم عيد مثلا يوم العيد عندما يذبح ويوزع اللحم عند المسجد ويجتمع الفقراء تجد الصوت يرتفع ومن يطلب ومن يقول لم آخذ شيئا ومن يقول عندي أسرة ومن تقول كذا ومن تقول أعطني فنم ويزدحم الناس على صاحب العطاء حتى احيانا يعني لا يستطيع أن يتحرك من بينهم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجتمعون حوله وكلما ابتعد دخلوا عليه فتعلق لدائه صلى الله عليه وسلم بها بالشجرة فقال يا قوم ردوا لدائي أيها الناس فوالله لو أن لي لو فوالله إن كان لي شجرة إن كان لي شجر تهامة نعما لقسمته عليكم ما ألفيتمون بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا يعني أعطوني ثوبي والله لو كان عندي مثل شجر تهامة تهامة هذا اسم مكان فيه شجر كثير نباته في الصحراء قال لو كان عندي مثل شجر تهامة نعما النعم هي ماذا الابل والبقر والغنم لو كان عندي نعم مثل هذا النبات كنت اعطيكم كنت أعقيكمهم جميعا طيب كنت أعقيكم ما وجدتموني ماذا لا تجدوني ما ألف لقسمته عليكم ما الفيتمون بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيده قام إلى جمله وأخذ وبرة من سنامه طيب أخذ النبي وبرة الوبر هو شعر الجمل الصوف هو شعر الخروف الصوف من أين يأتيه؟ من الخروف والوبر من الجمل والشعر من البقر أو من الشعر. انظر إلى شعر البقرة، انظر إلى الماعز. تعرف الماعز نوع من الغنم يكون له شعر، والخروف له صوف، والجمل له وبر. فاقترب النبي من بعيله من جمله، فأخذ وبره من من سنامه، يعني أخذ قطعة من شعر من؟, من شعر الجمل. أخذ وبرة من سنامه وقال أيها الناس والله ما لي من غنيمتكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس ملدود عليكم فأدوا الخياطة والمخيطة فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القيامة يا أيها الناس والله ما لي, لي ليس لي من الغنيمة إلا الخمس الغنيمة قليلة لي الخمس لو كانت الغنيمة مثل هذه الوبرة مثل هذه القطعة من من الشعر الجمل لو كانت الغنيمة هكذا لي ليس لي إلا الخمس فهمنا ولو كانت الغنيمة كثيرة ليس لي إلا الخمس والخمس ليس لي في بيتي بل هو مجدود عليكم الخمس يعود إليكم ولكن الخمس يخرج من الغنيمة إلى النبي وأربعة أخماس تقسم على الجيش المقاتل عمنا. طيب والخمص يقسم على الفقراء والمساكين وابناء السبيل الذين ما كانوا في الجيش لأنه لو قسمت الغنيمة كلها على الجيش فهؤلاء الفقراء من أين يأكلون؟ من يعطيهم؟ إذا كان الجيش الذي يذهب إلى القتال له قوة الرجل الذي يذهب إلى القتال له قوة عنده سلاح له حصان مثلا أو جمل فإن يذهب فيقاتل فيأخذ غنيمة فما حكم رجل الأعمى الذي لا يستطيع وما حكم رجل المريض وكبير السن والمرأة والطفل الصغير هؤلاء ماذا يأخذون ومتى يأخذون فإن فجعل الله تعالى خمسا في مسؤولية النبي ليس الخمس للنبي يأكله لنفسه بل هذا خمس في مسؤولية النبي منه يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ومنه يعطي أقاربهم من بني هاشم ومنه يعطي الفقراء ويعطي اليتامى يعطي المستحقين هذا من الخمس الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم فهمنا فهذا الخمس يقسم خمسة قسم لكذا قسم لكذا يقسم فقال لهم النبي إذا كان الأمر كذلك أنا بكل حال لا أأخذ من الغنيمة إن الخمس وهذا الخمس يرد بعد ذلك إلى الناس مرة ثانية وهذا معنى قوله والخمص مجدود عليكم ما معنى مجدود؟ يعني الخمص الذي آخذه هذا يرد إليكم مرة ثانية فأدوا الخياط والمخيط طيب المخيط هو ماذا؟ هو الإبرع التي يخيطون بها الثياب فهمنا؟ والمعنى والمعنى إذا جمعتم الغنائم لا تسركوا منها شيئا لأنه قد يحدث أنه بينما يجمع الناس الغنيمة يجد زيد من الناس مثلا يجد زيد سيفا حسنا يجد زيد قطعة من الذهب كيسا من النقود، فلا يراه أحد فيضعه في الجبل في مكانه ويخفيه ثم يعود بالغنائم مع الناس تقسم الغنيمة فيعطى جزءه ثم بعد ذهاب الناس يعود إلى المكان ويأخذ المال الذي حفظه هناك هذه سرقة هذا يسمى غلولا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل التقسيم أي ما يكون ولو صغيرا روية أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجله فقال إنه أخذ شلة أخذ ثوبا من الغنيمة ثوبا فهمنا من الغنيمة لم قبل أن تقسم على تشتعل عليه نارا في جهنم الآن هو يعذب بسببها وإن هذا الثوب الذي أخذه يشتعل نارا عليه فهنا قال النبي ادوا الخياط والمخيط أعطوني كل شيء ولو كان إبرا ولو كان شيئا قليلا اجمعوه هنا فإن الغلول الغلول هو السجقة من الغنيمة قبل أن تقسم اسمها الغلول فإن الغلول يكون على أهله عارا العار أشد العيب، ومثله شنار يكون عارا وشنارا ونارا يوم القيامة فصار كل من أخذ شيئا من الغنائم خلصة يلده ولو كان زهيدا فأصبح كل واحد العدد كبير ونحن كنا ليس جميعا على قلب واحد من التوحيد فبعضهم قوي الإيمان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة مطمئن الايمان وبعضهم إيمانه أقل وبعضهم إيمانه متوسط وبعضهم أسلم قبل أيام وبعضهم إيمانه ضعيف فليس الناس جميعا على نفس الدرجة فلهذا السبب ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فكان كل من أخذ شيئا من الغنيمة خلسه يعني اخذه مستترا خفية يا ولو كان زهيدا حتى ولو كان شيئا قليلا أصبحوا يردونهم ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم شرع بدأ النبي يقسم الغنيمة فأصاب رجلا أربعة من الإبل طيب ويجوز العكس أن تقول أصاب رجلا أربعة من الإبل لا بأس فأصاب يعني الرجل من المسلمين الواحد كان يأخذ ماذا أربعة من الإبن وأربعون نحن فمعرفنا أن عدد المسلمين كان كم عدد المسلمين في هذه المعركة 12 ألفا 12 ,000 غنموا كم شاتا أربعون ألف شاة أربعة ألاف بعيد ذهبا ومالا كثيرا فعندما قسمت كان الواحد يأخذ أربعة من الإبل أو أربعين شاتا هذا للرجل والفالس يأخذ ثلاثة أمثال ذلك الفالس الذي يلتب فرسا يأخذ ثلاثة أضعاف إذا كان الرجل المقاتل يأخذ عشرة يأخذ مئة وهو يمشي على قدميه يمشي على رجليه يقاتل يأخذ مئة فمن كان يلتب حصانا يأخذ ثلاثة مئة مئة له ومئتان لحصان لماذا؟ قالوا لأن الحصان قوة في الحرب وهو الآن يساعد الجيش بقوته وبحصانه فهذا يعطي قوة في الحرب فعند ذلك يعطى سهما لنفسه ويعطى سهمين لحصانه فالنبي كان يعطي هذا فقال غجل فأعطي الفاجس ماذا؟ الفاجس يعطى ثلاثة أمثال ذلك فقال رجل من المنافقين هذه قسمة ما ورد بها وجه الله أين العدل؟ هذا القسمة ليست قسمة طول لله فهمنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمل وجهه وقال ويحك ماذا تقول؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني إذا كان رسول الله لا يعدل فمن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يظلم الناس فمن الذي يعدل؟ هو أصلا أرسلا للعدل ف إذا كان صاحبه المسؤولية لا يعدل فمن يعدل؟ فهمنا؟ قال فلم يؤده صلى الله عليه وسلم غضبه أن ينتقم لنفسه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقتلوا هذا المنافق. انظر إلى رجل بين الناس وأمام الجيش يقول لامير الجيش يقول للرئيس مثلا أنت ظالم أمام الناس طيب ماذا يفعل هذا الرئيس به في مثل هذا الموضع وهو بين رجاله وجنوده يستطيع بسهولة أن يقول خذوه إلى السجن يستطيع أن يقول اضربوه اقتلوه فإن يستطيع أن يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يجعله غضبه لنفسه ينتقم من الرجل لم يؤديه غضبه أن ينتقم لنفسه حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك بل لم يزد على أن نصح وحذر لم يزد إلا أن نصح الرجل قال له عمر رضي الله عنه وخالد بن بليد دعنا يا رسول الله نضرب عنقه يعني اتركنا نقتل هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي. يعني ربما هو يصلي النبي لا يعرفه شخصيا فقال لعله أن يكون يصلي فقال خالد يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه كثير من المصلين يقولون بلسانهم كلاما ولكن هذا ليس كما في قلوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن انقب عن قلوب الناس اللهم أمرني أن أفتش أنقب يعني أبحث لم يأمرني أبحث في داخل قلوب الناس ولا, ولا أشك عن بطونهم نقبة في الأصل في هي بمعنى بحث. نقب في الأصل يستعملونها للبحث الشديد خاصة في الأرض يبحثون عن الذهب يبحثون عن النفط يقولون ينقبون في الأرض فهمنا فالنبي يقول لست مسؤولا أن أنقبع عن قلوب الناس أن ألا أنقبع نعم عن قلوب الناس يعني أحفر في قلوبهم وأنظر ماذا في الداخل ولا أشك بطونهم ولما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى النبي ما أعطى من تلك العطايا لقريش وقبائل العرب وترك الأنصار غاضب بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه العطاية وأعطى أهل مكة أعطى أهل المدينة أيضا ولكن أهل المدينة خاصة الشباب منهم نظروا إلى ما أخذوا أخذت أربعة من الإبل فهمنا ونظروا إلى صفوان بن أمية أخذ مائة جمل وأنا أخذت أربعة ما أخذت أربعين ما أخذت نصفه أخذت أربعة وهو يأخذ مائة ويأخذ من الذهب أيضا نظر بعض شباب الأنصار إلى هذا العطاء فهمنا؟ فغضبوا حتى قالوا حتى قال بعضهم بينهم إن هذا إن هذا لهو العجب يعطي كريشا ويتركنا النبي يعطي كريش ويتركنا هذا أمر عجيب من الذي ساعده من الذي نصره من الذي وقف بجانبه ومن من الوجه الآخر من الذي أخرجه من بلده ومن الذي عذبه ثم الآن هو يعطي الذين آذوه وعذبوه ولا يعطينا العقل يدل على ماذا العقل يدل على أنه يبغي أن يعطينا أولا قبل أن يعطيهم فقالوا إن هذا لهو العجب يعطي كريشا ويتركنا وسيوفنا تقتل من دمائهم لو أن النبي نظر إلى سيوفنا لوجد لو الدم ما زال منهم نحن, ما ز... نحن كنا نقاتلهم قبل أيام فسيوفنا تقطر تقطر يعني ينزل منها قطرة بعد قطرة من دمائهم فبلغ, إن... فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغه أيضا من الأنصار قوم من الأنصار من عقلاء الأنصار ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اجمع الأنصار وكلمهم لأنهم وجدوا في قلوبهم شيئا بسبب عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأهل مكة فأخبروه فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ ما هذا القول الذي سمعت؟ ما هي المقالة التي بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي فهمنا أنا وجدت كنتم في ضلال مبين فالله هداكم بي فسكتوا طبعا كنا ضلالا فهدانا الله بك وعاله يعني الفقراء فأغناكم الله بي واعداء فألف الله بين قلوبكم بي كنتم أعداء الأوث والخزرج ويقاتل بعضكم بعضا فجمعكم الله تعالى وألف بين قلوبكم فهمنا والحديث طويل الحديث في ذلك طويل ولكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني نكمل أيضا لكي لا يكون في القلب شيء من هذا قال لهم النبي كنتم ضالين فهداكم الله به صحيح نعم صحيح وكنتم فقراء فاغناكم الله به وكنتم فهمنا <تصفيق> وكنتم عالة فأغناكم الله بي وكنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي فسكتوا فقال لما لا تجيبون لماذا لا تلدون طيب فقالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا ما في أنفسكم قولوا وأنت جئت مطلوضا ونحن ساعدناك وأنت جئتنا ليس لك من ينصلك ونحن نصرناك قولوا قالوا الفضل والمنة لله نحن لا نقول هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوني الأمر ليس أمر دنيا اسمعوني قال إن قريشا حديث عهد بكفر ومصيبه قريش هم قريبون من الكفر أسلموا قبل أيام وعندهم مصيبة أننا دخلنا بيوتهم وأننا أخرجناهم من سيادتهم كانوا سادة العرب الآن أصبحوا يطيعون لنا فهم حديث عهد بكفر ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم الجبر هو إصلاح الكسر هؤلاء الآن مكسورون أردت أن أجبرهم وأتألفهم أغضبتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لشيء قليل من الدنيا ألفت به قوما ليسلموا يا أهل الأنصار أنتم مؤمنون تغضبون لشيء من الدنيا وأنتم تعلمون ما معنى الدنيا تعلمون مقدار الدنيا عند الله هم لا يعلمون هم ما زالوا مسلمين جدا. أنتم تعلمون هذا شيء قليل أعطيته لهم هذا مئة جمل قليل نعم قليل بالنسبة لفضل الله تعالى وهم يعرفون لأنهم مؤمنون كداما والإيمان ثابت في قلوبهم قال هؤلاء أنتم وجدتم في أنفسكم شيئا لشيء قليل من الدنيا ألفت به قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت أنا تركتكم لأنني اعرف أن إيمانكم ثابت موجود لا يتغير بخلافهم الذي لا يزلزل ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المكافئات اولا قال على تردون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعيل وترجعوا برسول الله إلى لحالكم يعني ألا ترضون أن يعود أهل مكة إلى مكة بالغنم والإبل والجمال وأنتم تعودون ومعكم رسول الله اختاروا هل تريدون مالا تأخذون المال وأنا أذهب معهم أو هم يأخذون المال وأنا أجيب معكم ألا ترضون أنني أجيب معكم وترجعوا برسول الله إلى رحالكم الذي نفس محمد بيده لو لا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار يعني لولا أن الله كتب علي أنني مهاجر لولا ذلك لكنت أنصريا كنت معكم ولو سلك الناس شعبا لو أن كل الناس مشأوا في طريق شعب هو المكان بين الجبال كلنا لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار يعني لو أن الناس لو أن الخلق قد انقسموا قسمين، قسم ذهب في جهة وكسم ذهب في جهة أخرى أنا سأنظر أين الأنصار وأذهب معهم ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة جديدة فقال اللهم ارحم الأنصار هذا دعاء النبي لمن لهم فقط قال وأبناء الأنصار إذا الدعاء ليس لهم وحدهم بل لهم الموجودون من الأنصار والذين يأتون من بعدهم من أولادهم فقط قال وأبناء أبناء الأنصار ولهذا تجد العلماء يقولون الكلون الثلاثة الأولى الثلاثة المفضلة لماذا ثلاثة؟ فهمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكلون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر الثلاثه الذين عاشوا مع النبي والذين جاءوا من بعدهم التابعون الذين هم اولاد الصحابه والذين جاءوا من بعدهم تابعوا التابعين فدعا النبي للأنصار وابنائهم وابنائه فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم اخضلت يعني بتلت بكوا حتى بتلت لحاهم من البكاء وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا نحن رضينا برسول الله قسما ورضينا برسول الله حظا ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس فيمنا طيب نلاحظ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اوازن فيمنا قاتل أوازنا وثقيف في حنين، ثم تفرق القوم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عشرة أيام في هذا عشرة أيام تقريبا في هذا القتال تفرق الكون فارسل أب عامر الأشعري إلى أوطاس يقاتل الذين هربوا منهم ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف كم حاصل الطائف ثمانية عشر يوما في الطائف وكل هذا والغنيمة موجودة لم تقسم إذا بقيت الغنيمة تقريبا شهرا الغناء موسمي بقيت شهرا تقريبا لم تقسم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حكمة كان النبي يؤخر تقسيم الغنيمة رجاء أن يسلم هوازن والطائف حوازم وفقيف فقيف على الطائف كان النبي يرجو أن يأتوا مسلمين فإذا جاءوا مسلمين والغنيمة لم تقسم رد النبي عليهم أموالهم كل واحد يأخذ ماله لأنهم مسلمون ولا يجوز أن تأخذ زوج زيد أو بنت عمر غنيمة وهي مسلمة فهمنا لأن المسلم لا تأخذ منه الغنيمة فانتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يجيء مسلمين ولكنهم لم يأتوا شهر أو أكثر من شهر ينتظره النبي ولكن لم يأتوا فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة وبعد تقسيم الغنيمة بقليل جاء وفد هوازن مسلمه جاءت هوازن مسلم بعد التقسيم بعد بضع عشرة ليلة جاءه صلى الله عليه وسلم وفد هوازن يرأسهم زهير بن سرد رئيسهم رجل اسمه زهير بن سرد وقالوا يا رسول الله إن فيما أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوان اليه إلى الله وإليك يا رسول الله فهمنا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا قالوا إن جئنا مسلمين فرح النبي بإسلامهم فقالوا يا رسول الله إن الغنيمة التي أخذت فيها الخالات والعمات خالتي أخذت عمتي أخذت بنتي زوجتي أخذت وتعطى لرجل آخر وهن مخاز القوم يعني هذا موضع الخزي إذا قال شخص إذا وقفت في يوم من الأيام اتكلم يقول انظر أين بنتك أين زوجتك هي في العديد في هذا الموضع هذا خزي لنا هذا مما يخزينا مما يقلل شأننا فامن علينا فيهم يا رسول الله يعني نريد أولادنا نريد نساءنا ولا تنس يا رسول الله أن فيهم عماتك وخالاتك لأنهم لأن بني سعد من هوازم وبنو سعد هم الذين رضع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهو صغير فأمه من الرضاعه حليمة وخالته من رضاعة أختها فهمنا؟ وعمته من الرضاعه أخت زوجها وهكذا فهمنا؟ فهو يقول هذا المعنى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قال إن في الحضار يعني في من كبض في من أخذ عماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا يأخلنك ثم قال أبياتا من الشاب زهير بن سورة قال أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر يا رسول الله أمن علينا فأنت الإنسان الذي نرجوه وننتظر أمن على نسوة قد كنت ترضعها الفمك مملوء من مخضها الدلرو طيب أمن على النساء التي كنت ترضع بينهن وفمك كان مملوءا منهن من مخضها الد ال المخض هو اللبن ان لا نشكر للنعماء كفرة، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر يعني يا رسول الله نحن نشكر النعمه إذا انعم علينا شخص نحن لا ننسى فضله ونشكر النعمه إذا كفرت يعني ان كفر الناس الاخرون نحن لا نكفر النعمه لا ننسى الفضل وعندنا بعد هذا اليوم مدخر يعني و سترى منا خيرا بعد ذلك ادخلنا للمستقبل وسترى منا الخير وكيف ننصر الإسلام والمسلمين إن نؤمل عفوا منك نلبسه نحن عندنا أمل في عفو نناله منك طيب هدى البلية أن تعفو وتنتصر البلية يعني الخلق فنرجو منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفو وأن تنصرنا فألبس العفو يعني أعطنا العفو مثل الثياب ألبسه لنا من قد كنت تجدعه من أمهاتك إن العفو مشتهر، أعطي العفو لمن كنت تجدعه من نسائهم إن العفو مشتهر يعني إن العفو مشهور معلومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الحديث إلي أصدقه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأكلمكم بكل وضوحي وبكل صدق قد انتظرتكم والأمر الآن ليس في يدي إن الغنائم قد وزعت وصعب جدا أن أذهب إلى رجل أعطيته مئة, مئة من الإبل وأقول أعطني المئة لأنني سأرد إليه ورجل أعطيته خمسة أقولوا أعطني سألد إليهم هذا صعب جدا قال النبي أريد أن أكلمكم كلاما واضحا صادقا فهمنا إن أحب الحديث إلي أصدقوا فاختاروا لكم اختيار إما المال وإما النساء فهمنا فقالوا إذا النساء لأن النساء هم أهلنا النساء والأولاد أو المال اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي السبي هم النساء والأطفال وإما المال وقد كنت أنتظركم حتى ظننت أنكم لا تقدمون أنا انتظرتكم حتى ظننت أنكم لن تجيء أنا انتظرت يوما بعد يوم رجاء أن تجيء فأعطيكم ولكنكم ما جئتم حتى ظننت أنكم لا تقدمون فقالوا يا رسول الله ما كنا نعدل بالأحساب شيئا يعني نحن لا نساوي مع أهلنا شيئا يعني خذ المال وعطنا الأولاد فهنا ما كنا نعدل يعني نساوي بالأحساب الأحساب هم الحسب والنسب هم الأهل هم القوم لا نعدل بالأحساب شيئا ألدد علينا نساءنا وأبنائنا فهو أحب إلينا ولا نتكلم في شاء ولا بعيد يلد علينا أولادنا ونسائنا ولن نتكلم عن الإبل والغنم والبقر لن نتكلم في هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لي أما ما كان لي يعني أما الشيء الذي الذي هو أخذته أنا في خمسي قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب وكذلك ما كان لقومي من بني عبد المطلب فهو لكم يعني النساء التي أخذت أنا وأخذ بنو عبد المطلب من قومي فهو لكم هو لكم يعني يعني أنا أتكلم في هذا موجود لكم طيب وماذا عم أخذه الباقي من المسلمين ما أخذه الآخرون من المسلمين قال لهم النبي أعطيكم فكرة انتظروا حتى نصلي صلاة الظهر فإذا صلينا الظهر فقوموا الي فقولوا نحن نستشفع برسول الله إلى المسلمين نطلب الشفاعة من النبي إلى المسلمين ونستشفع بالمسلمين عند رسول الله ونطلب الشفاعة من المسلمين عند من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا نحن اخوانكم في الدين يعني قولوا هذا الكلام وعند ذلك انا ساكلم المسلمين قال اذا انا صليت الظهر فقوموا وقولوا نحن نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسلمين ونستشفع بالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان تظهروا اسلامكم وتقولوا نحن اخوانكم في الدين ففعلوا فعلوا هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أم قال النبي لأصحابه اما بعد فان هؤلاء فان اخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين هؤلاء قد جاءوا تائبين وقد صاروا مسلمين اخوانا لكم فاهمنا فمن احب قال وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم أنا أرى أن هؤلاء أسلموا ولا يحسن بنا أن يكون واحد من إخواننا مسلما وأن تكون بنته أمة عند غيره فأنا رأيت هذا رأي للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم أنا رأيت أن أرد عليهم نساءهم يعني اعتقدت بمعنى هذا رايي أو بمعنى هذا ما فكرت فيه فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل يعني من أراد أن يرد ذلك إليهم طيبة نفسه لأن هذا حقه هذه غنيمته من أراد أن يردها طيبة نفسه فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فهمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب أن يكون ابناؤهم في السبي فمن أراد أن يترك ما في يده من السبي في سبيل الله فليفعل هذا حقه وله اجر عند الله طيب ومن أراد أن يمسك وقال لا أريد أن أترك فإنني أقول له اترك هذا هذه الغنيمة ولك بدل منها في أول غنيمة تأتينا يعني عندما يحدث أول قتال للمسلمين بعد ذلك ونحصل على الغنيمة سنعوضك إذا تركت امراه هنا سنعطيك بدلا منها فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله قال المهاجرون والأنصار المؤمنون الصادقون قالوا ما كان لنا من الغنيمة فنحن قد أعطيناه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل به ما يريد وامتنع من ذلك جماعة من الاعراب أما جماعة من الاعراب الذين هم حديث عهد بالإسلام والذين قلنا عنهم فقالوا لا هذه غنيمتنا لماذا ندفعها لماذا نلدها منهم الأقرع بن حابس ومنهم عيينة بن حصن ومنهم العباس بن ملداس وهكذا فهؤلاء لم يقبلوا فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم منهم قلدا قال أنتم تريدون أن تركوا على حقكم قالوا نعم قال إذن أعطوني هؤلاء النساء دينا دينا وفي أول غنيمة قريبة ارد إليكم هذا الدين فأخذه النبي قرضا القرض هو الدين أخذه لمدة يعني اخذ منك مالا ثم أرده إليك بعد شهر هذا المال يسمى قرضا وفي آيات كثيرا من الذي يقرض الله قرضا حسنا فأخذه النبي منهم قرضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحبس عائلة مالك بن عوف النصري رئيس تلك الحرب بمكة عند عمتهم أم عبد الله بن أمية فقال له الوفد أولئك سادتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما اريد بهم الخير ثم سأل عن مالك فقالوا هرب مع ثقيف فقال اخبروه أنه إن جاءني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل فلما بلغ ذلك مالكا نزل من الحصن خفية حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعل عنه فأسلم وأحرز ماله واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما تم له ذلك أخذ من أخذ النساء هوازن وأطفالهم فردهم إلى أهلي رد من كان موجودا رده إلى أهلي ومن بقي كان ممن بقي أهل مالك بن نوف مالك بن عوف مالك بن عوف كان أمير هوازن أمير الجيش فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أخذ نساء مالك بن عوف وأهله وأقاربه ووضعهم عند وضعهم عند عمتهم في بيت عمتهم فقال القوم يا رسول الله قوم من هوازن هؤلاء هؤلاء أبناء أمرائنا هؤلاء أبناء مالك ومالك هو سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشوا لا أريد بهم إلا الخير أنا أريد بهم خيرا ثم سأل النبي أين مالك فقال هو هرب إلى الطائف هو الان في الطائف مع من هربوا هناك فقال النبي اخبروه أنه إذا جاءني مسلما فإنني أرد عليه أهله وماله وأزيده مئة من الإبلي فذهبوا إلى مالك ذهب قوم وأخبروا مالكا إن جئت مسلما أعطاك النبي كذا وكذا فمالك نظر إلى لي هذا فخرج من الطائف مستكرا خرج في الليل بدون أن يشعروا به وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأعطاه النبي ما قال رد عليه أهله وأعطاه مئة من الابل وزاده أن جعله أميرا على المسلمين من هوازن قال من اسلم فمالك هو اميره فاسلم مالك واحرز ماله واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من هوازج جعل النبي اميرا على المسلمين من قومه يعني هو نال حصل على حصل على ماذا حصل على مالي. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم اعتمر من هذا الموضع هو النبي الآن خارج مكة. هو كان في حنين في الغزوة ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ابن من مكانه من الجهران ثم رجع فدخل مكة بليل دخل مكة في الليل فطاف النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر الحجر يعني وضع يده على الحجر الأسود ثم رجع من ليلته رجع من نفس الليلة وكانت اقامته بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فصار الجيش آمنا مطمئنا حتى دخل المدينة لثلاث بقين من ذي القعدة ذي القعدة هذا اسمه يعني ضبطه في في النظر صار الجيش، الجيش كان خارجًا في رمضان، ذهب إلى مكة ففتحت مكة، ثم ذهب إلى الحديدة، إلى الى, إلى حنين، فهمنا، وأسلم أهل حنين بعد ذلك، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لثلاث بقين من ذي القعدة. ثلاث أشهر تقريبًا. كل هذا كان ثلاثة أشهر تقريبا. وغزوة حنين هي الغزوة التي فرق الله تعالى بها جموع الشرك وأدال دولته هذا آخر اجتماع كبير للشرك فتحت مكة وكان آخر شيء بعد مكة هو الطائف لأن الطائف هي أكبر الكرة بعد مكة وقد اجتمعت إليها هوازن وكان عددها قريبا من عدد المسلمين يعني كان عددهم تقريبا عشرة ألاف أيضا وبهذا تفرقت جموع الشرك وانتهى أمر المشركين إلى الأبد بعد ذلك ستجد جماعة من المشركين هنا جماعة هنا ولكن عددهم قليل وليست لهم قوة وليست لهم شوكع على المسلمين غزوة حنين هي التي فرق الله تعالى بها جموع الشرك وأدال دولته أدال يعني أذهب دولة الشرك وأفقد صلاة أهله وقلنا الصلاة جمع سري والسري هو ماذا؟ هو الملتفع في قومه العالي فإن هوازن لم تترك وراءها رجلا تمكنه, تمكنه الحرب عندك كتب تمكنه بالتجديد لا تمكنه الحرب إلا ساقته لم تترك رجلا يمكنه الحرب إلا أخذته معها هوازن كانت قد جمعت كل ما تستطيع فليس بعدهم جمع إلا ساقته إلا أخذته معها ولم تترك لها بعيرا ولا شاتا إلا جاءت به معها فأراد الله إعزاز الإسلام بخذلان أعدائه أراد الله أن يعز الإسلام بخذلان أعدائه وأخذ أموالهم فانكسرت حدة المشركين انكسرت حدة المشركين ولم يبق فيهم من يمانع أو يدافع انكسرت قوة المسلمين قوة المشركين قد انكسرت ولم يبقى لم يبقى في المشركين من يمنع من يمانع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يقف أمامه أو يدافع ولذلك يمكننا أن نقول إن انكسار هوازن كان خاتمة لحروب العرب يعني إلى هنا انتهت الحرب مع العرب مطلقاً. بعد ذلك لم يكن قتال فقط يرسل النبي سرية إلى هذا المكان يدعونهم إلى الإسلام فإما أن يسلموا إما أن يدفعوا الجزية فلم تكن حروب بعد ذلك فلم يبقى فيهم إلا فئات قليلة يسوقهم الطيش إلى شهر السلاح يسوقهم الطيش الطيش هو قلة العقل واندفاع الشباب يحملون السلاح ثم لا يلبرثون أن يغمدوا الصيوف حينما تظهر لهم قوة الحق الساطعة ثم عندما تظهر قوة الحق ينزلون صيوفهم طيب. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سلية لما رجع إلى المدينة أرسل قيس بن سعد في أربعمائة ليدعو أهل صداق صداق قبيلة تسكن اليمن يدعوهم إلى الإيمان والإسلام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم أرسل النبي سريه إلى هؤلاء القوم في الطريق قابلهم رجل من هؤلاء القوم فعرف أين يذهبون فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني جرتك وافدا عما ورائي يعني أنا جئتك مسؤولا عن قومي من خلفي فرد الجيش وأنا لك بقومي يعني رد الجيش وأنا مسؤول عن قومي سادعوهم أنا إلى الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الجيش أمر النبي بردهم. وعند ذلك خرج الرجل إلى قومه فقدم بخمسة عشر رجلا منهم يعني ذهب إلى قومه ثم جاء بخمسة عشر رجلا منهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا ضيوفا على سعد بن عبادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعوا رسول الله على الإسلام وقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا يا رسول الله نحن مسؤولون عمن هو خلفنا من قومنا نحن لك يعني نحن مسؤولون لك على من وراءنا من قومنا ولما رجعوا فشى فيهم الإسلام فشى يعني انتشرا وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مئة في حجة الوداع جاء مئة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا الجزء ونكمل بإذن الله في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله توغله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.